يقول الناس إ ن الخمر تودي بما في الصدر من هم قديم ولولا انها باللب تودي لكنت أ خ ا المدامه والنديم أ ب ي القدر المتاح تدين جن تسمع غير ه ا ئ ب ة الرجوم وتعلم أ ن ما لم ي ن ض صعب فما تخشى ا ل م ن ي ة في الهجوم ب إ ذ ن الله ينفذ كل أ م ر فنهنه فيض أ د م ع ك السجوم يجوز بحكمه موت ا ل ث ر ي ة وان تبقى السماء بلا نجوم وكم وجم الفتى من بعد ضحك و أ ض ح ك بعد إ ف ر ا ط الوجوم إ ذ ا ما جاءني رجل حذام ف إ ن القول ما قالت حذام أ ر ى سيف ا بن ذي يزن فرته صروف الدهر بالسيف ا ل ه د ا م ي و أ ذ و ت غاضرا ورمت حبالا سليل أ خ ي طليحه بن جذام ي وما زيد بن ح ا ر ث ة حبيبا إ ل ى الحي المصبح من جذام ي أ ل م تر ل م ر ئ القيس بن حجر بكى متشبها ب ف ت ا حذام ي كذاك تناسح الدنيا فملي مزادك قبل تقضيب الوذان قطع الطريق بمهمه ونظيره في المصر فعل منجم ومعزم تتوافق ا ل أ س م ا ء منا و ا ل ك ن ا متباينات فانهج هلا واحزم هيهات ما الجوزاء ترزم عندها وجناء كالجوزاء ذات المرزم ي وتشابه ا ل أ خ ل ا ق من متباعد ي نجر وليس خ ز ي م ة من أ خ ز م ي وبعين سلوانا ل ت ي في قدسها طعم يوهم أ ن ه ا من زمزم ي والمرء يسخط ما أ ت ا ه وكم فتى كالشن ينفع أ ه ل ه بمهزم ي غضب المملك أ ن خرجا لم ي ف ر والعبد أ ن سقاءه لم ي خ ز م والخير أ ف ض ل م ع ت ق د ت فلا تكن هملا وصل ب ق ب ل ة أ و زمزم ووجدت نفس الحر تجعل كفه صفرا وتلزمه بما لم يلزم علمي ب أ ن ي جاهل متمكن عندي و إ ن ضيعت حق العالم والظلم يمهل بعض من يسعى له ومحل نقمته بنفس الظالم ما بال من طلب الهدى بمفاوز قفر وطالب غيره بمعالم والمرء في حال ا ل ت ي ق ض هاجع يرنو إ ل ى الدنيا ب م ق ل ة حالم و أ خ الحجى أ ب د ا يجاهد طبعه فتراه وهو محارب كمسالم س أ ل الطبيب عن الشكايه مدنف يرجو سلامته وليس بسالم اسكت وخل مظلهم وشؤونه ليسوقهم بعصاه او بحسامه نصحوا فما قبلوا وباعوا كثكثا من شر معدنه ب ق ي م ة سامه ف ك أ ن ه م غنم ترود أ س ا م ه ا من لا يبالي كيف حال مسامه دفن السرور فما يبين لعاقل رزء يكون الموت في أ ق س ا م ه كذب ا م ر ء نسب القبيح إ ل ى الذي خلق ا ل أ ن ا م وخط في برسامه ه ذ ه ا ل ح ي ا ة م س ا ف ة فاصبر لها كيما تبين و أ ن ت غير ملوم من لي ب ن ا ج ي ة س ف ي ه ة مدلج فالعيس لم تحمد ذوات حلوم ي روح الظلوم إ ذ ا هوت ف إ ذ ا ارتقت ف ك أ ن م ا هي د ع و ة المظلوم أ م ا ركاب الجود فهي ع و ا عواطف وصر الانام على ركاب اللوم في عالم اخذ الاله عقولهم فغدوا جميعهم بلا معلوم شر على المراه من حمامها ارسالك الفاضل من زمامها ومشيها تضرب في اكمامها يفوح ري الطيب من امامها زائره المسجد في المامها ت أ ك م و ا ل خ ي ب ة في ا ئ ت م ا م ه ا ب أ ح د ل ما عف عن كمامها أ ع ا د ه ا الخالق من امامها وريقها الشروب في صمانها م سمام ه ا أفعى أ ب من م م س ا سمام أ ف ع ى بان من س م ا م ه ا إ ن نزلت عصماء من ش م ا م ه ا فلا سقاها الطل من غمامها إ ذ ا احتوى الريم على ر م ا م ه ا لزومها البيت مع اهتمامها حتى يجيها الوفد من حمامها وحملها المغزل في اتمامها أ و ف ى بما تعقد من دمامها اجتنب الناس وعش واحدا لا تظلم القوم ولا ت ظ ل م وجدت دنياك و إ ن ساعفت لابد من وقعتها الصيلم لو بعث المنصور نادى ايا م د ي ن ة التسليم لا تسلمي قد سكن القفر بنو هاشم وانتقل الملك الى الديلم لو كنت ادري ان عقباهم لذاك لم اقتل ابا مسلم قد خدم ا ل د و ل ة مستنصحا ف أ ل ب س ت ه ش ي ة العظلم ما دام غير الله من دائم فاغضب على ا ل أ ق د ا ر أ و سلم ي طوفت في ا ل آ ف ا ق عصرا فما أ س ف ر ت من حندسك المظلم ي س أ ل ت أ ق و ا م ا فلم تلف من يهديك من رشد إ ل ى معلم فاحلم عن الجاهل مستكبرا فالعين ان تلقى الكرى تحلم ي ان و ف ا ة النكس في جبنه مثل و ف ا ة الفارس المعلم يضحي الفتى المرؤوس بالسيد الماجد كالمرؤوس بالصارم غ ر ي ز ة في الناس م ع ر و ف ة تنقل للمكروم بالكارم والدهر لا ينكر تسويده بني قليب لبني دارم ي ويخمص ا ل إ ن س ا ن من ن خ و ة س ا ك ن ة في أ ن ف ه الوارم بيت العلا بيت قريض ولا بد من الكاسر والخارم ان يحرم السائل عندي جدا فلست عند الله بالحارم لو كنت أ اطيع له ر ا ح ة راح بها في عامه العارم صد زكاة المال من زاد في الحال عن المسكين والحق أ ن تطلب ما بيننا ج ن ا ي ة الجرم من الجارم نطقت حيا نيرا فاعذري من نطق النير أ و لومي سلي عن الخير فعهدي به مع ا ل ت ق ص غير معلومي أ ن ص ف مولانا وكل م ر ئ يظلم والظلم من اللوم قد يقتل الحر وما دينه في ط ا ع ة الله بمكلوم ي لا شيء في الجو وافاقه أ ص ع د من د ع و ة مظلومي إ ن سرور المدام لم يدم بل أ ع ق ب ت بالهموم والسدم و ا ل ك أ س من كاس في التعثر والندمان لفظ أ ت ى من الندم مازال مستهترا بها لهجا حتى انثنى موسرا من العدم كيف له أ ن يكون شاربها ب ا ل أ ه ل بعد السوام والخدم أ ق ب ل يهوي بها إ ل ى فمه حتى ترقى يفري من ا ل أ د م يوسع الجلد والعظام لها أ ط ب ق ة مازجت دما بدم م ق ت و ل ة في الحديث ض ا ح ك ة م و ط و ئ ة في القديم بالقدم قد ظهر السر بعد خفيته من قائل بالزمان والقدم لم تخلد الراح والمزاهر والقينات حي عاد ولا قدم ما اكرم الله عز من ملك ورزقنا من دلائل الكرم كم عالم كافر و ك ا ف ر ة من ابتداء الصبا إ ل ى ا ل ح ر م ثم استقلا الى قبورهما والقبر للنازلين كالحرم إ ذ ا عظام الفتى به أ ر م ت حسبته من ثمود أ و إ ر م ي قد وقيا ل أ خ م ص ا ن ويحهما على جسوم الرجال والحرم يا جسد الميت كم أ ض ي ف إ ل ى ت ر ب ك من ياسر ومن برم ي و أ و ق د الناس فوق أ ر ض ه م أ ن ف ا لها من مجمع الظرم لو أ ن ص ف و ا نزهه سوامهم عن غليان الكسور في البرم قرم هوى مقرم بصارمه يدعو به لا شفيت من قرم حرمتني الكون في الرياض و أ ن أ ن ش ق ري العرار والبرم او ارد الماء بعد خ ا م س ة في هجمات الحلال والسرم ي قضيت بي حق ر ف ق ة وفدت حسبك من ماثم ومجترم ربما هات نفت بمرودها الاعداء عن طفلها فلم يرمي حملها نابل فغادرها م خ ض و ب ة بالنجيع وهي رمي لو زعمت نفسي الرشاد لها حلفا لكذبتها بمزعمها دار إ ذ ا سمحت بلدتها ف إ ن بؤسا وراء أ ن ع م ه ا إ ن غفر الله لي فلا أ س ف على الذي فات من تنعمها أ ك ل ت ه ا ج م ر ة حرارتها صدت أ خ ا الحرص عن تطعمها رب ك ف ي ن ي ح س ر ة ا ل ن د ا م ة في ا ل ع ق ب ة ف إ ن ي محالف الندم والظلم في و ق د ة فلو عرضت شربه ماء لما غلت بدم ي ولم يكن في غمامنا وشل ولا قليب لنا ولا أ د م ي عفوك للروح وهي ق ا د ر ة وجسمها كالهباء للقدم لا تفرق العين حين تبصره ما بين كف تبين من قدم والملك فينا هو الفقير لما يلزمه من م ع و ن ة الخدم يكفيك عبد وليس يقنعه أ ل ف وكم دمت وهو لم يدم وكيف ترجى السعود في زمن يساره راجع إ ل ى العدم وددت وفاتي في مهمه به لامع ليس بالمعلم أ م و ت به واحدا مفردا و أ د ف ن في ا ل أ ر ض لم تظلمي و أ ب ع د عن قائل لا س ل م ت و آ خ ر قال أ ل ا يسلمي أ ح ا ذ ر أ ن تجعلوا مضجعي إ ل ى كافر خانه أ و مسلمي إ ذ ا قال ضايقتني في المحل قلت أ س ا ء و ل م أ ع ل م ي سل الله ربك إ ح س ا ن ه ف إ ن ك إ ن تنظري ت أ ل م ي وليس اعتقادي خلود النجوم ولا مذهبي قدم العالم قفي و ق ف ة تعلمي و إ ن سلموا فاسلمي فما قلت من ل و ع ة أ ل م ي بنا يا لمي وكيف صعودي إ ل ى الثريا بلا سلم ايخلص هذا ا ل و ر ا ء من الحندس المظلم ي و أ ي ه م لم يكن ظلوما ولم يظلم ولا بد للحادثات من و ق ع ة صيلم ي تبيد عاديهم مع الترك والديلم ي وتثنيك في ر ا ح ة ك أ ن ك لم تؤلم ولم يبق صرف الردى على بطل معلم يخضب هام العدا بنحو من العظلم وكم بذ من قرح مدى الجذع ا ل أ ز ل م ولست من الركب إ ذ يعوجون في المعلم إ ذ ا طمعوا فاقتنع و إ ن جهلوا فاحلم ولا يدنون ا ل ف ت ا ة لعرس ولا يولني ف إ ن ظهر ا ل ز ل ة فقل لرفيقي لمي ما ل ل أ ن ا م وجدتهم من جهلهم بالدين أ ش ب ا ه النعام أ و النعم فمجادل وصل الجدال وقدر ان ا ل ح ق ي ق ة فيه ليس كما زعم علم الفتى النظار أ ن بصائرا عميت فكم يخفى اليقين وكم يعم لو قال سيد غضب بعثت ب م ل ة من عند ربي قال بعضهم نعم يا روح شخصي منزل أ و ط ن ت ه ورحلت عنه فهل أ س ف ت وقد هدم عيد المريض وعاونته خوادم ثم انتقلت فما أ ع ي ن ولا خدم لقد استراح معلل ومساهر منه و إ ن غدت النوائح تلتدم حملوه بعد مجادل و أ س ر ة حمل الغريب فحط في بيت ردم مازال في تعب وهم دائم فلعله عدم ا ل أ ذ ا ت بان عدم لو كان ينطق ميت ل س أ ل ت ه ماذا أ ح س ت وما ر أ ى لما قدم ان تثو في دار الجنان ف إ ن م ا ف ا ر ق ت من دنياك نارا تحتدم من ذا يلومك في هواك م س ي ئ ة كل ا ل أ ن ا م يحبها كرف سدم ف ع ذ ر خليلك إ ن جفاك ولا تجد و إ ذ ا الزياره ساعفتك فلا تدم بئس العشير أ ن ا الغداه وصاحبي مثلي ف إ ن ي ما ندمت ولا ندم دنياي ويحك ما طرقتك مختارا ولكن القضاء حكم قضيت أ ي ا م الشباب على مضض وقد طال البقاء فكم يكفيك أ ن المدح فيك يرى كذبا وذما في العقول حكم وبنوك مثلك فيهم جبل عال وواد غائر و أ ك م الحرص في كل ا ل أ ف ا ن ي ن يصم أ م ا ر أ ي ت كل ظهر ينقسم و ع ر و ة من كل حي تنقسم أ م ا سمعت الحادثات تختصم أ م حبك ا ل أ ش ي ا ء يعمي ويصم صاحب ا ل ش ر ط ة إ ن أ ن ص ف ن ي فهو خير لي من عدل ظلم من أ ر ا د الخير فليعمل له فعليه لذوي اللب علم حكم الناس غ و ا ت مثلما حكمت ق ب ل ح ص ا ت وزلم لا تهاون بصغير من عدن فقديما كسر الرمح القلم وترقب من سليل صنعه فمن البيع قياض وسلم يجمع الجنس شريفا ولقا كحديد منه سيف وجلم خالد غاو ونصر صالح ومن ا ل أ ش ج ا ر نخل وسلم فازجر النفس إ ذ ا ما أ س ر ف ت فمتى لم يقصص ا ل ض ف ر كلم ا رب شيخ ظل يهديه إ ل ى سبل الحق غلام محتلم و ك أ ن الشر أ ص ل فيهم وكذا النور حديث في الظلم أ ع ج ب العظ لما هذ فقد ك ل أ و صادف بؤسا فانتلم ومع الضير بلوغ ل ل م ن ا ومع النفع ش ك ا ت و أ ل م ربي متى أ ر ح ل عن هذه الدنيا فاني قد أ ط ل ت المقام لم أ د ر ما نجمي ولكنه في النحس مذ كان جرى واستقام فلا صديق يترجى يدي ولا عدو يتخشى انتقام والعيش سقم للفتى منصب والموت ي أ ت ي بشفاء السقام والترب مثواي ومثواهم وما ر أ ي ن ا أ ح د ا منه قام والدنا الدهر به طيشه فليس فيه من بنيه حليم ما ركب المرء سوى ظالم يعدو الى ا ل ف ت ن ة عدوى الظليم دنياهم نار بلا ج ن ة فالقوم منها في عذاب أ ل ي م مستلمين ا ل ر ك ن ة مستلئمين ا ل س ر د ة كل م ن ه م مستليم ربي متى أ ر ح ل عن عالمي ف أ ن ت بالناس خبير عليم فالمالك المملوك والموسر المعسر والسالم مثل السليم ما نال فرعون بها ن ع م ة ولا صفى عيش لموسى الكريم روحي كالنار أ ذ ا ب الدم غليا فلما بردت غاض دم لا تقدم الدهر على ماثم واستغفر الواحد رب القدم شربت بالعسجد عن ع ز ة و م ش ر ب ي من خزف أ و أ د م أ ع و ذ بالخالق من معشر إ ذ ا غلت قدرهم لم تدم ه ذ ه نجوم شاهدت تبعا ومن مضى من حمير أ و قدم بروجها كالبرج في ا ل أ ر ض إ ن طال مداه في العصور ا ه د م فاندم على ا ل د م ب اذا جئته فمن شروط التائبين الندم والخدم ا ل أ ح ج ا ل في اللفظ والمقصد كالقوم دعوا بالخدم م ا ه ن ة الجسم هي الرجل والخلخال في المنزل عند القدم والمال كالتابع أ ه و به ورب يسر في قوام العدم رب درفس خلفه ذائب أ ر و ح من رب الدرفس العلم ليس الفتى من ر أ س ه مبدلا ر أ س ا كما يفعل ب ا ر القلم وهذه الدنيا على أ ن ه ا م ح ب و ب ة لم تخلنا من أ ل م يلام ذ اليسر و أ ي م ر ئ أ د ر ك منها طرفا لم يلم قد يوجد الكهل حليف ا ل ن ه ا ك أ ن ه من جهله محتلم كان تقيا قبل إ م ك ا ن ه حتى إ ذ ا مكن منها ظلم يحسب أ ن الصبح باد له وهو نهارا خابط في الظلم ومن بديع الجور ما بيننا حربك من أ ل ق ى إ ل ي ك السلم إ ن إ ن ا ء الخير من عسجد لو خر ه ض فوقه من ثلم إ ن زجر الله حديدا نبى أ و أ م ر الله حريرا كلم أ ر و ح من عيش ج ن ا لي أ ذ ن موت أ ت ا ن ي ر ا ح ة واصطلم طيف حمام زارني في الكرى فمرحبا بالطيف لما أ ل م أ ي ن ك ر التقليد مستبصر قبل ركن البيت ثم استلم و ا ل ج د ع ا ل أ ز ل م لم يبق ذا رمح من الناس ولا ذا زلم يا أ م ة في التراب ه ا م د ة تجاوز الله عن سرائركم يا ليتكم لم تطوا م ا ء ك م ولا دنوتم إ ل ى حرائركم إ ن استرحتم مما نكابده فنحن من بعد في جرائركم قد خطب الخاطبون نسوتكم و أ س ك ت الحس من ضرائركم ضر البلا فوقكم رمادته و ل م تعودوا إ ل ى درائركم لو شاء ربي أ م ر م خ ت د ر ا ما نقض الموت من مرائركم إ ن أ ك ل ت م فضلا و أ ن ف ق ت م فضلا فلا يدخلن وال عليكم لا تولوا أ م و ر ك م أ ي د ي الناس إ ذ ا ردت ا ل أ م و ر إ ل ي ك م قد ندمنا على القبيح ف أ م س ي ن ا على غير ق ه و ة نتنادم خالق لا يشك فيه قديم وزمان على ا ل أ ن ا م تقادم جائز أ ن يكون آ د م هذا قبله آ د م على إ ث ر آ د م خدم الله غيرنا و أ ر ا ن ا أ ه ل غي لربنا نتخادم لست أ ن ف ي عن ق د ر ك الله أ ش ب ا ح ضياء بغير لحم ولا دم وبصير ا ل أ ق و ا م مثلي اعمى فهلموا في حندس نتصادم م أعوز و الشث ا ل ل س وأديمي به حلم به فهنيئا لمن مضى قبل أ ن يجري القلم لم تصب جسمه الكلوم ولا دينه كلم إ ن م ا صاحب التقى تاجر يدفع السلم عجب الناس للجنين إ ذ ا مسه ا ل أ ل م علم الله أ ن ه إ ن يطل عمره ظلم أ ص ب ح الشيخ ماردا بعدما حج واستلم خط أ م ر لفاعل إ ن يجئ غيره يلم من فتى يعرف الهلال غلاما قد احتلم وسهيلا مع المعاشر في كفه زلم خبط القوم في ا ل ظ ل ا ل فهل تكشف الظلم في بلاد م ظ ل ة ليس في أ ر ض ه ا علم دونها يقصر الخيال يقصر إ ذ ا طيفه أ ل م أ ل ا تنعموا واحذروا في ا ل ح ي ا ة ملما يسمى مزيل النعم أ ر ى قدرا بث أ ح د ا ث ه فخص بهن أ ن ا س ا وعم و إ ن القنا حملتها ا ل أ ك ف لطعن ا ل ك م ا ه وشل النعم فلا ت أ م ن و ا الشر من صاحب و إ ن كان خالا لكم وابن عم أ ت و ك م ب إ ق ب ا ل ه م والحسام فشد به زاعم ما زعم ت ل و ا باطلا وجلوا صارما وقالوا صدقنا فقلتم نعم أ ف ي ق و ا ف إ ن أ ح ا د ي ث ه م ضعاف القواعد والمدعم زخارف ما ثبتت في العقول عما عليكم بهن المعم يدول الزمان لغير الكرام وتضحي ممالك قوم طعم وما تشعر ا ل إ ب ل أ ن الركاب أ ع م ت إ ل ى الرمل أ م لم ط ع م إ ذ ا مدحوا ادميا مدحت مولى الموالي ورب ا ل أ م م وذاك الغني عن المادحين ولكن لنفسي عقدت الذمم له سجد الشامخ المشمخر على ما بعرنينه من شمم و م غ ف ر ة الله م ر ج و ة إ ذ ا حبست أ ع ظ م ي في الرمم مجاور قوم تمشى الفناء ما بين أ ق د ا م ه م والقمم فيا ليتني هامد لا أ ق و م إ ذ ا نهضوا ينفضون اللمم ونادى المنادي على غفله فلم يبق في أ ذ ن من صمم وجاءت صحائف قد ضمنت كبائر آ ث ا م ه م واللمم فليت ا ل ع ق و ب ة ت ح ر ي ق ة فصاروا رمادا بها أ و حمم ر أ ي ت بني الدهر في غ ف ل ة وليست جهالتهم ب ا ل أ م م فنسك اناس لضعف العقول ونسك اناس لبعد الهمم إ ذ ا دارت ا ل ك أ س في دارهم فقد رحل الدين عن دارهم فما وفقوا عند إ ي ر ا د ه م ولا وفقوا عند إ ص د ا ر ه م وفي رفع أ ص و ا ت ه م بالغناء دليل على حق أ ق د ا ر ه م ف إ ن كنت خدنا لهم ف ح ب ه م جفاء على قرب مزدارهم أ د ي ن برب واحد وتجنب قبيح المساعي حين يظلم دائن لعمري لقد خادعت نفسي ب ر ه ة وصدقت في أ ش ي ا ء من هو مائن وخانتني الدنيا مرارا و إ ن م ا يجهز بالذم ا ل غ و ا ن الخوائن أ ع ل ل بالامال قلبا م ظ ل ل ا ك أ ن ي لم أ ش ع ر ب أ ن ي حائن يحدثنا عما يكون منجم ولم يدر إ ل ا الله ما هو كائن ويذكر من ش أ ن القران شدائدا وفي أ ي دهر لم تبت القرائن أ ر ى ا ل ح ي ر ة البيضاء حارت قصورها خلاء ا ولم تثبت ل ك س ر المدائن وهجن لذات الملوك زوالها كما غدرت بالمنذرين الهجائن ركبنا على الاعمار والدهر لجتهن فما صبرت للموج تلك السفائن لقد حمد الابناء قوم وطالما اتتك من الاهل الشرور الدفائن كنائن صدق كثرت عدد الفتى فهن بحق للسهام كنائن تجيء الرزايا بالمنايا ك أ ن م ا نفوس البرايا للحمام رهائن تنطس في كتب الوثائق خائف منيته والمرء لا بد بائن يظن عليها بالثمين حليلها وتودع في ا ل أ ر ض ا ل ش خ و ص الثمائن يخاف إ ذ ا حل الثرى اي يقينها ل آ خ ر من بعض الرجال القوائن يصون الكريم العرض بالمال جاهدا و ذ ل ل ؤ م ل ل أ م و ا ل بالعرض صائن متى ما تجد مسترفد الجود شاتما ففي البخل للوجه الذي دين ذ ا ئ ن ا لعمرك ما الدنيا بدار ه ق ا م ه ولا الحي في حال ا ل س ل ا م ة آ م ن و وان وليدا حلها لمعذب جرت لسواه بالسعود الايامن ونال بنوها ما حبتهم جدودهم على ان جد المرء في الجد كامن عجبت لكهل قاعد بين نسوه يقات بما ردت عليه الروادن يعال على ذم ويزجر عنقلا كما زجرت بين الجياد الكوادن يكاد الورى لا يعرف الخير بعضه على أ ن ه كالترب فيه معادن تحاربنا أ ي ا م ن ا ولنا رضا بذلك لو أ ن المنايا تؤادن إ ذ ا كان جسمي للرغام أ ك ي ل ة فكيف يسر النفس أ ن ي ب ا د ن ومن شر أ خ د ا ن الفتى أ م زنبق وتلك عجوز أ ه ل ك ت من تخادن تخبر عن أ س ر ا ر ه قرناءه ومن دونها ق ف ل منيع وساد إ ذ ا عدت ا ل أ و ط ا ن في كل ب ل د ة لقوم سجونا فالقبور حصون وما كان هذا العيش إ ل ا إ ذ ا ل ة فعل ترابا بالحمام يصون فكن بعض اشجار تقضت اصولها ولم يبق في الدنيا لهن غصون وجدت سواد ا ل ر أ س تقلب لونه من الدهر بيض يختلفن وجون فلا يغترر بالملك صاحب د و ل ة فكم من ضياء غيبته دجون واني ارى انصار إ ب ل ي س جمه ولا مثل ما اوفى له الزرجون فان كانت الارواح بعد فراقها تنال رخاء فالجسوم سجون وما اصيب ل ان طال في الشخص مقته اضر به بعد الصفاء اجود ك أ ن نجوم الليل زرق أ س ن ة بها كل من فوق التراب طعين ولولا عيون حاسرات متى ر أ ت مقيما بوجه ا ل أ ر ض قيل معين ولائح هذا الفجر سيف مجرد أ ع ا ن به صرف الزمان معين ك أ ن قد حوتهم ل ع ن ة من مليكهم ومن لم يطع مولاه فهو لعين و أ ر و ح من عين يظل انتسابها إ ل ى ا ل إ ن س وحش بالمهانه عين لقد لجنت بالمال خوصاء ضامر وكيف لها أ ن اللجين لجين ونحن بنوا هذا التراب فلا ت ب د مسر غرام ان يقالها جين حياتي تعذيب وموتي ر ا ح ة وكل ابن انثى في التراب سجين أ ق ب ر ي بوهد ام وجين أ ح ل ه ف إ ن أ د ي م ا ل آ د م ي وجين توهمت يا مغرور أ ن ك دين علي يمين الله ما لك دين تسير الى البيت الحرام تنسكا ويشكوك جار بائس وخدين اودى السرور بدار كلها حزن فلا تبالي على ماصابت المزن قد غلب المين حتى الصدق مستتر وغيب الرشد حتى خفت الرزن من لم يكن خازنا للمال من بخل فلا يخاف على ن ح ظ له خزن أ ك ذ ب القوم بالميزان أ ن سمعوا أ ن ا ل ق ي ا م ة فيها عادل يزن وقد وجدنا مقال الناس ذا ز ن ة فكيف ينكر أ ن الفعل يتزن إ ن ا ل إ ي ر ا ن أ م ا م الحي محتمل فكيف يدرك أ ش ب ا ح ا لنا أ ر ن و لعل موتا يريح الجسم من نصب إ ن العناء بهذا العيش مقترن ما كان في ا ل أ ر ض من خير ولا كرم فظل من قال إ ن ا ل أ ك ر م ي ن فنوا و إ ن م ا نحن في سوداء ط ا م ي ة وهل تخلص من أ م ث ا ل ه ا السفن والشيب أ و ل ى من الشبان لو عبطوا ل أ ن ه مكثب من حتفه اليفن اعفى المنازل قبر يستراح به و أ ف ض ل اللبس فيما أ ع ل م الكفن إ ن الذين على وجه الثرى وطئوا يشابهون أ ن ا س ا تحته دفن الضاحكين إ ذ ا ما خيض في سفه و إ ن أ ر ي د على أ ك ر و م ة ش ف ن و وما أ ص ا ب ه م أ ف ن فغيرهم لكن أ ر ا ه م على طول المدى أ ف ن و ولا تنجي دروع أ ه ل ه ا سبغ ولا جياد على أ ب و ا ب ه م ص ف ن إ ن ا لركب ليال غ ي ر و ا ن ي ة فقوتلت من ركاب ما لها ثفن ما اقدر الله ان يدعى بريته من تربهم فيعودوا كالذي كانوا وتودع الناس في بطن الثرى نوب خفض ورفع وتحريك واسكان ان كان رضوى وقدس غير دائمه فهل تدوم لهذا الشخص أ ر ك ا ن ما أ ح س ن ا ل أ ر ض لو كانت بغير اذى ونحن فيها لذكر الله سكان قد يمكن البعث إ ن نادى المليك به وليس منا لدفع الشر إن ك ا ن يخبرونك عن رب العلا كذبا وما درى بشؤون الله إ ن س ا ن وبالقضاء لاساد الشرى لجم وللوحوش ب إ ذ ن الله أ ر س ا ن ف أ ل س ن و ن ي أ ب ي ن مشكلاتكم أ م ليس فيكم ل أ ه ل الحق إ ل س ا ن هل تسمعون ف إ ن ي فارس اربي من ا ل ف ر ا س ة إ ذ للحرب فرسان ما كان في هذه الدنيا أ خ و رشد ولا يكون ولا في الدهر إ ح س ا ن و إ ن م ا يتقضى الملك عن غير كما تقضت بنو نصر وغسان حستهم حادثات لم تبن أ س ف ا ك أ ن ت أ س ف اثر القوم حسان ب ن و أ م ي ة بالشامين دين لهم والهاشميون والتهم خراسان ولست آ م ن أ ن يدعى امامكم من ع ا ل ة الزنج أ و ربته ميسان و ا ل ر أ ي أ ن تبعث ا ل أ ن ض ا ء و ا ح د ة إ ل ى دمشق فبئس الدار بيسان يكفيك حزنا ذهاب الصالحين معا ونحن بعدهم في ا ل أ ر ض قطان إ ن العراق و إ ن الشام مذ زمن صفران ما بهما للملك سلطان ساس ا ل أ ن ا م شياطين م س ل ط ة في كل مصر من الوالين شيطان من ليس يحفل خ م س الناس كلهم إ ن بات يشرب خمرا وهو مبطان تشابه النجر فالرومي منطقه كمنطق العرب والطائي مرطان أ م ا كلاب ف أ غ ن ى من ثعالبهم ك أ ن أ ر م ا ح ه م في الحرب أ ش ط ا ن متى يقوم إ م ا م يستقيد لنا فتعرف العدل أ ج ب ا ل وغيطان صلوا بحيث أ ر د ت م فالبلاد أ ذ ن ك أ ن م ا كلها ل ل إ ب ل أ ع ط ا ن لا تعرف الوزن كفي بل غدت اذني وزانه ك ولبعض القول ميزان والارض ر ق ع ة لعاب م ق س م ة منها سهول و أ ج ب ا ل وحزان تغير الناس والدنيا باجمعها حتى الفرائس بعد الابل خزان والسر ليس بمخزون على احد لكن تكاثر ل ل أ م و ا ل ح ز ا ن إ ن لم تحول فرازينا بيادقهم فالشاه فيل وذاك الفيل فرزان ولا مغني بل مبد له أ س ف ا كما يقول بنوا سراك حزان تمنت ش ي ع ة الهجري نصرا لعل الدهر يسهل فيه حزن وقد أ ض ح ت جماعتهم شريدا فلا يفنى لهم أ س ف وحزن وقالوا إ ن ه ا ستعود يوما فينبت ما سقى ا ل آ ف ا ق مزن وبيت الشعر قط على لعيب ولكن عنا تصحيح ووزن إ ذ ا أ و ت ي ت مالا ف ب د ل ن ه فما يبقيه توفير و خ ز سكونا خلت أ ق د م من حراك فكيف بقولنا حدث السكون وما في الناس أ ج ه ل من غبي يدوم له إ ل ى الدنيا ركون منازلنا إ ذ ا ما الطير صيدت فما تبكي من ا ل أ س ف الوكون وما كانت نوى ف ن ض م بينا ولكن بعد أ ي ا م تكون لقد طال الزمان علي حتى غدوت ولي إ ل ى الدنيا ركون فلا اغرر إ ذ ا اجلي خطاني سياتي الموت اغفل ما اكون ويلحق بالثرى جسد هباء على حركاته ورد السكون أ ت ح م ل ك الحصان و أ ن ت خال وفي الهيجاء يحملك الحصان تصون الخيل تحتك من وجاها و إ ن جاء الحمام فما تصان ما أ م س بالشبح الذي ان مر بي ف ر ج ع ه من بعد ذلك ممكن والناس بين حياتهم ومماتهم مثل الحروف محرك ومسكن لله ط ا ع ة ربنا من خ ل ة فيها استوى فصحاؤنا و ا ل أ ل ك ن لباسي البرس فلا أ خ ض ر ولا خلقي و ولا أ د ك ن وقوتي الشيء أ ب ى مثله فصيح هذا الخلق و ا ل أ ل ك ن و أ س أ ل الخالق من عزه ما لم يكن إ ل ا له يمكن سيرا إ ل ى الموت وعفوا إ ذ ا مت ففي ا ل آ خ ر ة الموكن والرفق بالنفس لدى بينها عن جسد ظلت به تسكن ركنت والناس إ ل ى هذه الدنيا فخانت عهد من يركن ه ذ ه القضايا فمن يطاولها وهي المنايا فمن يخاشنها لم يثن عن فارس وحميرها دروعها الموت او جواشنها ولا قصور لها م ش ي د ة قد موهت عسجدا رواشنها وباد للروم ا س ر ة عجب تعرف في ولدها شناشنها وكان في طيئ و إ خ و ت ه ا مطاعم لا يرد راشنها و آ ل قابوس أ ه ل م م ل ك ة ح ا م ل ة وفدها رعاشنها أ ي ن عمرو لما دعا أ م عمرو ولديها من ا ل م د ا م ة صحن بئست ا ل أ م ل ل أ ن ا م هي الدنيا وبئس البنون ل ل أ م نحن كلنا لا يبرها بمقال فاعذروها اذ ليس بالفعل تحن فسد الامر كله فاتركوا الاعراب ان ا ل ف ص ا ح ة اليوم لحن كل ذكر من بعده نسيان وتغيب الاثار والاعيان انما هذه ا ل ح ي ا ة عناء فليخبلت عن اذاها العيان ما يحس التراب ثقلا اذا ديست ولا الماء يتعب الجريان نفس بعد مثله يتقضى فتمر الدهور والاحيان قد ترامت إ ل ى الفساد البرايا واستوت في الضلاله الاديان انت في السهل اعوزتك ا ل خ ز ا م ة أو على ل ا ن ي قال م به ا ط طال ي ا ن صبري فقيل أ ك ث م شبعان و إ ن ي لمنطو طيان أ ن ا أ ع م ى فكيف أ ه د ى إ ل ى المنهج والناس كلهم عميان والعصا للضرير ا خير من القائد فيه الفجور والعصيان و ا د ع الهدي في ا ل أ ن ا م رجال صح لي أ ن هديهم طغيان ف ل ك دائر أ ب ا فتياه ونيه أ و يفرق الفتيان ونفوس تروم إ ر ث ا وما الوارث إ ل ا المهيمن الديان ونبات البلاد فيه الجبائي ومنه الوشيج والشريان إ ن ت م ل أ بالهم كاسي د ن ي ا ي ة فكاسي نعيمها عريان ي ب ت ن ي راغب فما تكمل ا ل ر غ ب ة حتى يهدم البنيان وخيول من الحوادث تردى والردى ش أ ن ه ن ل ل ر د ي ا ن ناعيات كما غدت ناعيات وحمام كما تغنى القيان ليس في هذه المجره ماء فيرجي وروده الصديان أ ص ا ح إ ذ ا ما أ ت ا ك القضاء لم يقك الدرع والجوشن فلا يشكونك جار الفناء يقول تعدى له روشن ف إ ن الذين أ ح ب و ا الخلود لانوا من الخوف و خ ش و ش ن و لبيب إ ل ى الدهر لا يركن و إ ن ق ا د ي النفس لا يمكن فحسبي من المال قوتي به وحسبي من البلد المسكن أ ق م ت برغمي وما طائري براض إ ذ ا أ ل ف ت ه الوكون ولي امل ك أ ت م القناه وحال ك أ ق ص ر سهم يكون فيا الف اللفظ لا ت أ م ل ي حراكا فما لك إ ل ا السكون إ ذ ا أ ع م ل الفكر الفتى جعل الغنى من المال فقرا والسرور به حزنا يكون وكيلا ل ل ب ر ي ة بادلا وللوارثيه إ ن أ ر ا د له خزنا ويصبح منثور البلا ك ن ظ ي م ة بناها عبيد لا يقيم لها وزنا وفي ا ل أ ر ض من يستمطر السيف رزقه إ ذ ا كان بعض القوم يستمطر المزنا عرفنا به خير الزمان وشره أ ج ل ووطئنا فوقها السهل و ا ل ح ز ن ويطمع في ورد السراب معاشر وسوف يروزون الخطوب كما رزنا سترعى إ ذ ا أ ل ف ي ت للفظ خازنا وتدهى إ ذ ا حسنت للذهب الخزنا ف أ ن ف ق بميزان مقالك وابتعث يديك بما أ و ت ي ت وزنا ولا وزنا وكم ن س و ة ر ب ي ن كالنخل فتيه فحزن بما أ م ك ن من ولد حزنا لعمري لقد نام الفتى عن حمامه إ ل ى أ ن أ ت ا ه حتفه متوسنا إ ذ ا ما فعلت الخير فاجعله خالصا لربك وازجر عن مديحك السنا فكونك في ه ذ ه ا ل ح ي ا ة م ص ي ب ة يعزيك عنها أ ن تبر وتحسنا حرام على النفس ا ل خ ب ي ث ة بينها عن الجسم حتى تجزي السوء محسنا فلا تزد للنفس الجميل و أ ز د ه لربك وانفض عن عيون توسنا غنينا عصورا في عوالم ج م ة فلم نلق إ ل ا عالما متلاعنا إ ذ ا فاتهم طعن الرماح فمحفل ترى فيه مطعونا عليه وطاعنا هنيئا لطفل أ ز م ع السير عنهم فودع من قبل التعارف ضاعنا روح تعدنا قض اليوم وانتظري غدا لعلي فيه ادرك ا ل ع د ن وديدن الجد مملوك تنافره كل النفوس وتهوى اللهو والددنا ف ا ه ض منه ط ا ئ ف ة من قبل سوقك في أ ص ح ا ب ك البدنا ف إ ن ج ن ة عدن لا يجاد بها إ ل ا لصاحب دين في أ ذ ن عدنا ل ي ف كفادر فزر لبسه شعر وكالرديني آ ل ا يلبس الردنا والعيش يلقى بصخر من يمارسه ولن يدوم على حال إ ذ ا لدنا تحسمت منه أ ي ا م م ن غ ص ة من بعد ما ود في ودان أ و ودنا والغي ثوب إ ذ ا لم يستلب رجلا بالرغم لم ت ح ص ر التقوى له ردنا كالدر يمنع منه الطفل مقتسرا ولم يجانبه من زهد وقد شدنا أ م ا الشرور فلن تلفى ب م ق ف ر ة إ ل ا قليلا ولكن ت أ ل ف ا ل م د ن إ ن ي لعمرك ما أ ر ج و لعالمنا هدى يثبت في أ ف ن ا ئ ن ا الهدنا والحظ أ غ ل ب كم بيت ل م ك ر م ة سدى ي ظ ل وبيت للخنا سدنا ان تاب إ ب ل ي س يوما تاب عابدكم من ا ل ظ ل ا ل ولن تلقوا فتى فتنا وعمنا الغي حتى خلتنا دمثا مقابلا من سفاه عارضا هتنا غنينا من عفاف النفس أ ف ق ر ن ا وقيلنا علج وحش ي أ ل ف ا ل أ ت ن ا ينسى الحوادث أ ف ت ا ن ا و أ ك ب ر ن ا ولن تصيب فؤادا حاملا حزنا لا يفرحن بهذا المال جامعه ليحزنن كصاف التبر ئ ن خزنا يعد بيت نضار بيت ق ا ف ي ة لو زال منه القليل النزر م ت ز ن ا لنا طباع وجدنا العقل ي أ م ر ه ا فلا تريد من ا ل أ خ ل ا ق ما حسنا أ خ و ك إ ن عز علج في أ و ا ب د ه و إ ن يذله فعير آ ه ل رسنا نحن المياه أ ق ا م ت في مواطنها وطال وقت ف أ م س ى كلها أ س ن ا إ ن الليالي قالت وهي ص ا م ت ة ما أ ب ل غ ت د ه ر ة لا من يدعي ل س ن ا سبحان خالق ه ذ ه الشهب د ا ئ ب ة سارت و أ س ر ت فلا أ ي ن ا ولا وسنا والشمس تغمر أ ه ل ا ل أ ر ض م ص ل ح ة ربت جسوما وفيها للعيون سنا لو كانت الخمر حلا ما سمحت بها لنفسي الدهر لا سرا ولا علنا فليغفر الله كم تبغى م آ ر ب ن ا وربنا قد أ ح ل الطيبات لنا ب ا ه ا رجال وفي جهل يباهونا لاهون في النسك إ ن أ ل غ ا ه لاهونا ناهوك عن حسن فعل آ م ر و ك به و ا ل آ م ر و ن بسوء الفعل ناهونا خلت النجوم تنادي أ ن ج م و ا فرقا أ و السها قالت أ ه ل ا ل أ ر ض ساهونا طهت لك الشمس ما يغني أ خ ا د ع ة عن أ ن يكون له في ا ل أ ر ض طاهونا ذرية الإنسي لا تزهو ف إ ن ك م ذرا تعدون أ و نملا ت ض ا ه و ن ا ت أ ب ى الحوادث نقص الدهر ت و م ن ة و أ ه و ن الخطب أ ن القوم واهون اكرم نزيلك واحذر من غوائله فليس خلك عند الشر م أ م و ن ا وغالب الحال في الجيران أ ن ه م نقد يلومون جارا او يلامونا تنام اعين قوم عن ب خ ا ئ ر ه م والطالبون ا د ا ه م ما ينامونا احلل بمن شئت لا يعدمك ن ا ئ ب ة خان اليمانون طرا و ا ل ش آ م و ن ا حي تنوع من نام ومن جمد فالنبت والوحش والانسي ينامونا هل تشعر ا ل أ ر ض د ي س ة والتراب إ ذ ا أ ه ي ل ه مثل أ ن ا س ي س ت ض ا م و ن ا ام ذ ل ك العالم الحساس خ ا ل ص ة فيستحقون حمدا أ و يذامونا بتم تسامون من نيل العلا ركبا فهل علمتم يقينا ما تسامونا ياقوت و ما أ ن ت ياقوت ولا ذهب فكيف تعجز أ ق و ا م ا مساكينا و أ ح س ب الناس لو أ ع ط و ا زكاتهم لما ر أ ي ت بني الاعدام شاكينا ف إ ن تعش تبصر الباكين قد ضحكوا والضاحكين لفرط الجهل باكينا فجانب القوم إ ن زكوا نفوسهم فليس حلال دنيانا بزاكينا يسكون كالغي ص ر ف ا إ ن أ ط ع ت ه م وقد علمتهم للمين حاكينا لا يتركن قليل الخير يفعله من نال في ا ل أ ر ض ت أ ي ي د ا وتمكينا فالطبع يكسر بيتا أ و يقومه ب أ ه و ن السعي تحريكا وتسكينا رب الجواد فراعينا لماكله فعد من رهط أ ق و ا م فراعينا قل للمطاعيم تعصيهم ضيوفهم إ ن المطاعين يمسون ا ل م ط ا ع ي ن ويحمد المرء في الساعين مفتكرا وليس يحمد يوما في المساعينا وما تزال تلاقي في دجا وضحا مبشرين بلا بشرى وناعينا وما وجدت صروف الدهر ن ا ك ب ة عن قانتين لوجه الله داعينا شر النساء م ش ا ع ا ت غدون س د ا ك ا ل أ ر ض يحملن اولادا مشاعينا و ا ل أ م ر لله كم ا و د ا ف ت ومضى عينا وخلف أ ط ف ا ل ا م ض ا ع ي ن والعيش أ و ف ا ه يمضي مثل أ ق ص ر ه سبع كسبعين أ و تسع ك ت س ع ي ن ولو تراعين مولى الناس كلهم ما كنت من نوب الدنيا تراعينا لقد أ ت و بحديث لا يثبته لا عقل فقلنا عن أ ي الناس تحكون ف أ خ ب ر و ا ب أ س ا ن ي د لهم كذب لم تخل من كر شيخ لا يزكون عجبت ل ل أ م لما فات واحدها بكت وساعدها ناس يبكون وكل يوم تداعى م ن ه م نفر لبالغ السن أ و طفل يذكون وينصبون لوحشي حبائلهم أ و بالسهام على عمد يشكون هم ه أ س ا ر ى مناياهم فما لهم إ ذ ا أ ت ا ه م أ س ي ر لا يفكون ه فلو تكلم دهر كان شاكيهم كما تراهم على ا ل إ ح س ا ن يشكون أ م ا ترون ديار القوم خ ا ل ي ة بعد الجماعات و ا ل أ ج د ا د مسكونه العيش ثقل وقاضي ا ل أ ر ض ممتحن يضحي ونصف ق ص و م المصر يشكون زكوه دهرا فلما صار قاضيهم واستعمل الحق عادوا لا ي ز ك و ن يصوم ناس عن الزاد المباح لهم ويغتذون بلحم لا يذكون إ ن خرف الدهر فهو شيخ يحق بالهكر و ا ل ز م ا ن أ ض ح ى سليما بغير داء لم تبد و في شخصه ض م ا ن ه ان قالت الشهب نحن رهط أ ق د م منه فهن مانه اعجم قد بين الرزايا او جعل الشر ترجمانه فاودعا فاتكا حصاه ت واودعا ناسكا جمانا كلاهما ليس بالمؤدي إ ل ي ك في المودع الامانه جمجم هذا الزمان قولا وكلنا يرتجي بيانا وحدثتنا الشيوخ أ م ر ا ً وما ادعى مخبر ح ي ا ن ة فكائن فاسد ل أ م ر وربه مفسد ك ي ا ن ة ما بالنا في شقاء عيش و إ ن م ا نبتغي ليانه دنياك دار قد اصطلحنا فيها على ق ل ة ا ل د ي ا ن ة ك أ ن ه ا ق ي ن ة خلوب ماعرفت قط ب ا ل ص ي ا ن ة من لم ينلها أ ر ا ك زهدا ومن لعير ب ص ل ي ا ن ة ما خان ذاك الفتها ولكن حتى سواه على ا ل خ ي ا ن ة ل أ م و ا ه ا ل ش ب ي ب ة كيف غضنه وروضات الصبا كاليبس اضنه و آ م ا ل النفوس معللات ولكن الحوادث يعترضنا فلا ا ل أ ي ا م تغرض من أ ذ ا ت ولا المهجات من عيش غرضنا و أ س ب ا ب المنى أ س ب ا ب شعر كففن بعلم ربك أ و قبضنه وما ا ل ض ب ي ا ت مني خائفات وردن على ا ل أ ص ا ئ ل أ و ربضنه فلا ت أ خ ذ ودائع ذات ريش فما لك أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن بضنه فراع الله و ل ه عن الغواني يروحن ليمتشطنه ويرتحضنه وطئن السابري وخضن بحر النعيم وهن في ذهب يخضنه وللسمرات في ا ل أ ش ج ا ر عيب إ ذ ا ما قال مخبرهن حظن نجائب ل م ر ئ القيس بن حجر وقصن أ خ ا ا ل ب ط ا ل ة إ ذ يرضنه وخير ا ل ل ه ج ا م ح ة علينا يساقطن الفوارس إ ن ركضنه فيا غظا من الفتيان خير من اللحظات أ ب ص ا ر غضضنا ففض ز ك ا ة مالك غير آ ب فكل جموع مالك ي ن ف ض ن ا و أ ع ج ز أ ه ل ه ذ ه ا ل أ ر ض غاو أ ب ا ن العجز عن خمس فرضنا وصم رمضان مختارا مطيعا إ ذ ا ل أ ق د ا م من قيض رمضنا عيون العالمين إ ل ى اغتماض وماخلت الكواكب ي غ ت م ض ن وقصر المعاشر باقيات من ا ل أ ن ب ا ء سرن ليستفضنه ر ى ا ل أ ز م ا ن أ و ع ي ة لذكر إ ذ ا بسط ا ل أ و ا ن له ن ف ض ن قد انقرضت ممالك آ ل كسرى سوى سير لهن سينقرضنه فطر إ ن كنت يوما ذا جناح ف إ ن قوادم البازي يهضنه وكم طير قصصن لغير ذنب و أ ل ز م ن السجون فما نهضنه متى عرض الحجى لله ضاقت مذاهبه عليه و إ ن عرضنه وقد كذب الذي يغدو بعقل لتصحيح الشروع اذا مرضنه هي الاشباح كالاسماء يجري القضاء فيرتفعن وينخفضنه وتلك غمائم الدنيا اللواتي يسفهن الحليم اذا ومضنه غدت حجج الكلام حجى غدير وشيكا ينعقدن وينتقظنه لعل ا ل ض ا ع ن ا ت عن البرايا من ا ل أ ر و ا ح فزن بما ا س ت ع ظ ن و ل ل أ ش ي ا ء علات ولولا خطوب للجسوم لما رفضنه وغارت الانصرام حيا م ي ا ه وكن ا على ترادفه يفضنه تهاون بالظنون وما حدسنا ولا تخشى ا ل ض ب ا ء متى كنسنا و أ و ق ا ت الصبا في كل عصر أ ر ا ق م و ا ل م ن ي ة ما قلسنا يجدن بهين ويعدن فيه أ ل ي س بعلم ربك قد أ ل س ن ا يلسن شخوص أ ه ل ا ل أ ر ض حتى يسخن وراء ذلك ما يلسنه وما أ ن ا والضعائن سائرات أ غ ر ن مع الغوائر أ و جلسنه ضربت لجاهل مثل الغواني قلبن وما ر أ ب ن غداه رسنه هي النيران تحسن من بعيد وتحرقن ا ل أ ك ف إ ذ ا لمسنه اخذن اللب أ ج م ع ض ا ع ن ا ت فعدن وما ربعن وما خمسنا اذا مدت روامقها إ ل ي ه ا قوابس لم يعجن بما قبسنا ولولا أ ن ه ن أ ذ ن وكيد لما أ ص ب ح ن في كلل حبسنا ثغور محارب منعت هجوعا ثغورا في مضاحكها غرسنا تشابهت الخلائق والبرايا و إ ن مازتهم صور ركسنا وجرم في ا ل ح ق ي ق ة مثل جمر ولكن الحروف به عكسنا غنى زيد يكون لفقر عمر و أ ح ك ا م الحوادث لا يقسنا ك أ ن ك إ ن بقيت على الليالي ب أ ع ل ا م الولاه وقد نكسنا وخير الرزق ما وافاك عفوا فخل فضول أ م و ا ل م ك س ن ة وليت نفوسنا والحق آ ت ذهبن كما أ ت ي ن ا وما أ ح س ن ا قدمنا والقوابل ضاحكات وسرنا والمدانع ي ن ب ج س ن ا عناصرنا طواهر غير شك فيا أ س ف ا ل أ ج س ا م ن ج س ن ا ويرجو ان يزيل الغل صاد إ ذ ا سمع الرواعد ي ر ت ج س ن ا وقد زعم الزواعم وافتكرنا فويح للخواطر ما ه ج س ن ا ومن يتامل الايام تسهل عليه النائبات وان بخسنه ولو صرف الهدى بجميل فعل إ ل ى مهج نفسن ا لما ن ف س ن ا ومن يحمد لعيشته ليانا يذم الغب أ خ ل ا ق ا شرسنه وما ا ل أ ح ر ا س الا امهات أ ك س ن الناجيات وما أ ك س ن ه تحاسدت العيون على منام عرفن ا كذابه واردن حسنه فصبرا ان سمعت لسان سوء من ابن موده وتوق لسنه فان الورد من ملح اجاج اجئت لشربه وعرفت اسنه ولولا ضعف ارواح اعرنا س ف ا ه ا ما ابتهجن ولا ابتاسنه وان ملوك غسان تقضوا ولم يترك لهم في الملك غسنه وفارس عز منها كل راع أ س و د للمقادر يفترسنه وهد جبالها أ ق ي ا ل فتر فتلك ر ب ع ه ا آ ي ا طمسنه يذيبون النضار بكل مشتا اذا ا ل أ م و ا ه من قر جمسنه وقد حرس الممالك حي لخم فغالتهم نوائب يحترسن ش ك ر الركب السهاد فلم يعيجوا ب أ ش ب ا ح على قلق ينسن وكم قطعت سواري الشهب ليلا سواهد ما هجعن ولا نعسن هواك مشابه فرسا جموحا وما الجمته فعليك رسنه ولا يعجبك روض باكرته غمائمه و أ غ ص ا ن يمسنا و ل ل أ ف و ا ه تضحك عن غريض فرائد في مدامتها غمسنا تنعمت الخوافض في مقام فكيف الناعمات إ ذ ا رمسنا ف أ ي ن القائلات بلا اقتصاد أ ل غ ي ن ا التكلم أ م خرسنا م ل أ ن ا مواضي ا ل أ ز م ا ن قولا و أ ل ز م ن ا السكوت فما نبسنا أ ل م ترني حميت بنات صدري فما زوجتهن وقد عنسنا ولا أ ب ر ز ت ه ن إ ل ى أ ن ي س إ ذ ا نور الوحوش به أ ن س ن ا وقال الفارسون حليف زهد و أ خ ط أ ت الظنون بما فرسنا ورثت صعاب آ م ا ل ي فكانت خيولا في مراكعها شمسنا ولم أ ع ر ض عن اللذات إ ل ا ل أ ن خيارها عني خنسنا ولم أ ر في جلاس الناس خيرا فملي بالنوافر إ ن كنسنا وقد غابت نجوم الهدي عنا فماجا الناس في ظلم دمسنا وقد ت غ ش ا ل س ع ا د ة غير ندب فيشرق بالسعود إ ذ ا ودسنا وتقسم ح ذ و ة حتى صخور يزرن فيستلمن ويلتمسنا كذات في القدس أ و ركني قريش و أ س ر ت ه ن أ ح ج ا ر لطسنا يحج مقام إ ب ر ا ه ي م و ف د وكم أ م ث ا ل موقفه وطسنا تشاءم بالعواطس اهل جهل و أ ه و إ ن خفتن و إ ن ع ق س ن ه و أ ع م ا ر الذين مضوا صغارا ك أ ث و ا ب ب ل ي ن وما لبسنه وهان على الفراقد والثريا شخوص في مضاجعها درسنه وما حفلت حضار ولا سهيل ب أ ف ش ا ر ي م ا ن ي ة يدسنه إ ذ ا ما شئتمو د ع ة وخفضا فعيشوا في ا ل ب ر ي ة خ ا م ل ي ن ولا يعقد لكم أ م ل بخلق وبيتوا للمهيمن آ م ل ي ن ورفقا ب ا ل أ ص ا غ ر كي يقولوا غدونا بالجميل م ع ا م ل ي ن ف أ ط ف ا ل ا ل أ ك ا ب ر إ ن يوقوا يروا يوما رجالا ك ا م ل ي ن ونودوا في إ م ا ر ت ه م فجفوا وعادوا للثقائل حاملينا ولا ت ب د و عداوتكم لقوم أ ت و ك م في ا ل ح ي ا ة مجاملينا ولا ترضوا ب أ ن تدعوا وشاه وتسعوا ب ا ل أ ق ا ر ب ناملينا وقد جار القضاه إ ذ ا أ ش ا ر و ا ب أ ي س ر نظره م ت ح ا م ل ي ن لعل معاشرا في الارض جوزو ا بما كانوا قديما ع ا م ل ي ن هون عليك ولا ت ب ا ل بحادث يشجيك فالايام س ا ئ ر ة بنا اعدى عدو لابن ادم نفسه ثم ابنه وافاه يهدم ما بنى هاتيك ت أ م ر ه بكل ق ب ي ح ة ودعاه ذاك ل أ ن يظن ويجبنا والغبن كوني في ا ل ح ي ا ة مصورا فمن الغباوه خيفتي ان أ غ ب ن ا و أ ق ل عبئا من جلوس ممدح للوفد يقصد أ ن يروح مؤبنا أ ر ك ا ن دنيانا غرائز أ ر ب ع جعلت لمن هو فوقنا أ ر ك ا ن ا والله سير للبلاد و أ ه ل ه ا ض ر ف ي ن وقتا ذاهبا ومكانا والدهر لا يدري بمن هو كائن فيه فكيف يلام فيما ك ا ن والمرء ليس بزاهد في غ ا د ة لكنه يترقب ا ل إ م ك ا ن ا والحي تخلق جسمه حركاته فيكل وهو يحادر ا ل إ س ك ا ن نبكي ونضحك والقضاء مسلط ما الدهر أ ض ح ك ن ا ولا أ ب ك ا ن ا نشكو الزمان وما أ ت ى ب ج ن ا ي ة ولو استطاع تكلما لشكانا متوافقين على المظالم ركبت فينا وقارب شرنا أ ز ك ا ن ا يمضي بنا الفتيان ما أ خ ذ ا لنا نفسا على حال ولا تركانا و أ ر ى الجدود حبت قريشا ملكها وذوته عمدا عن بني ملكانا لو لم تكن دنياك م د م و م ه ما أ و ل ع الله بها ا ل أ ل س ن ا ما أ ح م د الخيري ف أ ل ا به ولا أ ذ م الورد والسوسنا أ ج ه ل مني رجل يبتغي عندي ما لست له محسنا حق و إ ن كان أ خ ا ص و ر ة في ا ل إ ن س أ ن يلجم أ و يرسنا و أ ن تسمى رجله حافرا في واجب التشبيه أ و ف ر س ن ا ما وقع التقصير في لفظنا لو صدقت أ ف ع ا ل ن ا ا ل أ ل س ن ة كم حسنت في ا ل أ ر ض من ص و ر ة ولم تكن في عمل م ح س ن ة وما عيون الناس فيما أ ر ى منتبهات من طويل ا ل س ن ة إ ن أ م ا م ي أ س د ا فارسا لا بازلا يوطئني في ا ل س ن ة إ ن تطير أ و ت ط ا ء ل فما تملك ريب الدهر أ ن ترسنه خ ي ر ي ة في لفظها خ ي ر ة جاءتك بالسوء من ا ل س و س ن ة و ا ل أ م ل ا ل م ب ص و ط قرن إ ز ا ء الليث لا يترك أ ي ا ل س ن ة لو قيل لم يبق سوى س ا ع ة أ م ل ت ما تعجز عنه س ن ة